رب العالمين وبحق المسلمين خمدين وشاكرين الله الله الله انت كان برجل وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كلمة شربتنا ناجاة يهدأ قلبي بلقيام اللهم الله ومع المبشيرين ومما بصامرين أدخل يا رب أمين اللهم الله جنات العلي مع كل الصالحين وكتابي باليمين العالم بالحال وبسوء في الأحوال فلو قلبي ربي مال وجهني للحلال ومن صحبة سيئين نجني يا رب أمين سلام على المرسلين فلا يأس أو محال ومع المبشرين ومن باب صابرين أدخلني يا رب أمين مع كل الصالحين وكتابي باليمين الله الله الله ومع المبشرين ومنا بصابرين أدخلني يا رب آمين الله الله الله جنات العلين مع كل الصالحين وكتابي باليمين حق المسلمين حميدين وشاكري الله الله الله انت كان برجل وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كلمة